وَحُرِّمَ ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يحبون أن تشيع الفاحشة فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تعلمون.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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم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 yöme izi yüfﬁhim Allah dîn hımu al hakkı ve yâlemûn an Allah hıw al hakkı al mubin al khabîfât أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها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 إلا لبعولتهم أو آبائهم أو آباء بعولتهم أو آباء بعولتهم أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أول الإربة من الرجال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 و الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتبوهم إن علمتم فيهم خير وأتوهم وأتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا اللي تبتغو عرض الحياة الدنيا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 زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور لا نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس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 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عام ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزدهم من فضله. Allah yarızk mı yaaşa bıgir hesab. Ve kafarlar alemlerini sıyırıp, sıyırıp sıyırıp sıyırıp sıyırıp sıyırıp sıyırıp sıyırıp sıyırıp sıyırıp sıyırıp حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ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 وَلِلَّهِ ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركما فتر الوضق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ الليلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وما أههم النار ولبيئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات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 19. أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم بيوت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 İnna ləvin yestəznun kə ulaik, ləvin yümnun bİllahı və rəsulih. Fəidə stəznuk lİ bəgd işənih. Fəzlıma şət minhum, vəstəfıl ləhum Allah. İnna Allahı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 الله بِ شيء inَّ.